ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين أأن كان ذا مال وبنين إذا تتل عَلَيْهِ آياتنا قال أساطير الأولين سلسمه على الخرطوم إن بلونهم كما بلون أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون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 إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ نَعِيمٌ أَفَنَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَا مَا أَمْ لكم إيمان علينا بَالِغَةٌ إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سَلْهُمْ أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلئتم بشركائهم إن كانوا صادقين